أدرك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أوفي ولا, ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم عالم بما في نفوسكم ان تكونوا صالحين فانه كان للاوابين غفورا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 وَإِمَّا تعَِضًا م عَنهُ بتِغَ رَرحمَةٍِ الوبّكَ تَرجُهاَا فَقُل لَهُ قَولًا مسُورًا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد مدوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا الله الله